بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين كنا توقفنا عند رواه الإمام أحمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهي قال سلمة أبا الحكمة تحدث عن ابن عباس قال قال رسوله السلام تم الشهر تسعون وعشرون. وبينا ما فيه من المتابعات ثم تقلنا إلى رواه الحديث ووقفنا عند امران بن الحارث السلمي ابو الحكم الكوفي قال ابو حاتم صالح الحديث وفقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات وخرج له مسلم في صحيح حديثا واحدا فقلنا إن أبا حاتم قال صالح الحديث قال صالح الحديث ووثقه العجلي وذكره حبان في الثقات هذا الراوي هذا الراوي إذا نظرنا إليه وجدنا أن أبا حاتم لما قال صالح الحديث قلنا أبا حاتم رحمه الله ثم ابن أبي حاتم في تقدمة جرح والتعديل في الجلب الثاني ذكر مراتب راتب الرواة وجعل هذه المنزلة يعني عندها ثقه, متقن ثقة ومتقن هذا يحتج به ثم صدوق ومحله الصدق ولباس به هذا يكتب حديثه وينظر فيه معناه أنه وصحح وقد في مواضع وقد لا يصحح. ثم بعده يكلو كلمة منكيلة في الشيخ نفس منكيلة في صدوق إلا أنه أنزل رتبة. ثم بعد ذلك جاء إلى منكيلة في صالح الحديث قال يكتب حديثه للاعتبار. يكتب حديثه للاعتبار يعني أنه لا يصلح أن يصحح حديثه استقلالا وإنما يعتبر به. لكن هذه العباره هي عباره ليست عباره تجريح كما قال العلماء ليست هي عباره تجريح في عبارات التجريح مثل ضعيف مثل الحديث هذا فيه تضعيف لكن هذه العبارة ليست يعني التجريح ظاهرا ولهذا ولهذا اذا وثق العلماء الراوي وقال فيه أبو, أو ابو حاتم هذه الكلمه فإن العلماء رحمهم الله إذا كان القائلون إنه ثقة يعني من الأئمة المعتبرين في باب الجرح والتعديل فإنهم قد يتناسون قول أبي حاتم هذا ولا يصنع الذهب في الميزان وغيره حتى الحافظ في الحجر في هذه وإذا لأنها ليست مشعرة بالتجريح يعني الظاهر وإنما دال على أن الراوي يعني فيه ضعف او يحتاج الى مزيد من النظر عندنا هنا العجلي وثقه وابن حبان ذكروا في الثقات وخرج له مسلم في صحيح حديثا واحدا فهنا تخريج مسلم زاد توثيق ابن حبان والعجلي اما ابن حبان أما الحدار رحمه الله فلا يقال فيه هنا انه متساهل ان الحبان متساهل في قضيه المجاهيل اما غيرهم ليس متساهلا متساهلا بل هو من المتشددين في التجريح فهنا لا ياتي قول في علماء ان ابن الحبان متساهل توثيق ان هذا الرجل معروف وله روايه فهو يقول هذا او يدرجه الثقات عن علم وتوثيق العجل انفصل الناس فيه إلى قولين منهم من يجعل العجل من المتساهلين فكنا. ومنهم من يعتبره من المعتدلين إذا ضممنا إلى هذا تخريج مسلم رحمه الله لهذا الراوي في إنه يزيده قوة لكن لا ينبغي إهمال قول أبي حاتم. لا ينبغي اهمال قول ابي حاتم لان بعض الناس اذا دائما اذا خالف ابو حاتم يقول ابو حاتم متشدد يطرح قوله وهذا لم ي... هذا لم يسبق له احد من العلم هذا الكلام المتشدد ليس معناه ان قوله لا يعتبر لا هذا غلط المتشدد متى لا يقبل قوله اذا كان الرجل مشهورا واتفق العلماء على توثيقه ولم يشارك هذا المتشدد احد من الائمه المعتدلين ولم يبين هذا المتشدد سبب التجريح فعندئذ يقال انه متشدد يعني لازم تنتبهوا لهذا المتشدد متى لا يقبل قوله إذا يقبل قوله إذا لم يكن جرحه مفسرا وكان هذا الراوي موثقا من الأئمة والثالث إذا لم يشرك هذا الإمام المتشدد أحد من ائمه الجرح والتعديل المعتبرين في تجريح الراوي يعني إذا صار عندنا راوي مثلا وثقه النسائي وبن معين والبخاري ويعقوب بن شيبة ويعقوب بن سفيان ودحي والجملة كل وثقوه ثم جاء أبو حاتم فضعفه فضعفه أبو زرعة فإذا أردنا أن نختار أحد القولين فلا نقول ان الرجل ثقة لأن أبو حاتم متشدد وأبو زرعه لم يفسر تجريحه هذا لا يصلح لأن شاركه هو إمام معتبر معتدل وهو أبو زرعة فلا يقال هذا من تشدد بحاتم فينبغي التفط لهذا ولهذا مثل هذا الراوي لما كان أبو حاتم قال في الصالح الحديث فلا يهم القول بحاتم لكن يعتبر قول بحاتم حاتم في الراوي هنا خاصة أنه لم يقابل بمن هو مثله القوه فيضم هذا القول إلى قول الموثق وتخريج مسلم له فيعطى أدنى درجات القبول وهو أن يكون هذا الراوي صدوق، وهو الذي يقول فيه العلماء إن الراوي إذا اجتمع فيه قولان ولم تدل القرائن على ترجيح أحدهما، فإنه يصار للجمع بينهما، ويكون هذا الراوي في مرتبة أدنى درجات القبول وهو أن يكون حديثه حسنا فهذا الراوي، هذا الراوي قد ينطبق عليه هذا، خاصة أن لفظه الجرح التي عند بحاث ليست شديدة، يعني هي مجرد هي لفظ. هي مجرد لفظ دال على ان الحفظ قال ان الله في حفظه شيء وبناء على هذا في هذا الحديث الذي معنا يعني هذه ترجمته بالحكم ثم ابن عباس قلنا الصحابه والصحابه لا يسال عنهم وعلى هذا يكون هذا الحديث يعني حديثا حسنا لوجود ابي الحكم في اسناده ننتقل بعد ذلك الى مثال اخر قال ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لاستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة هذا الحديث خرجه ابن ماجه في سننه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشج قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة هذا الراوي كنا هذا هذا السنان في سنن ابن ماجه وقلنا لكم إن الحديث إذا كان يحد الكتب السته وابن ماجه منها أنه يراجع فيه تهذيب الكمال وفروعه راجع فيه تهذيب الكمال وفروعه طيب إذا نغرنا إلى ترجمة ابي بكر بن أبي شيبة أبي معنا يوم أمس وقلنا كثيرا ما يروي ابن ماجه ومسلم عن أبي بكر بن أبي شايبة. يروي يعني عنه كثيراً وهو الإمام المشهور بعد ذلك قال حدثنا محمد بن بشر طبعاً محمد بن بشر هذا لا يخرج عن تهذيب الكمال وإذا نظرنا إلى تهذيب الكمال وجدنا فيه راويين بهذا الاسم راويين اثنين بهذا الاسم فقط محمد بن بشر بن بشير الاسلمي ومحمد بن بشر العبدي لا يوجد الا اثنان فقط بهذا الاسم اذا نظرنا الى محمد بن بشر الاسلمي وجدنا ان صاحب التهذيب علم امامه بسين وذكر انه خرج له النساء. معناه يعني علم أمامه بسين أو ذكر انه خرج عنه النسائي معناه انه ليس من رجال ابن ماجه ليس هو المراد هنا إذن ليس هو المراد هنا هذا يختصر لك البحث عن التلاميذ والشيوخ فأنت الآن هذا الراوي في سنن ابن ماجه وسنن ابن ماجه روايتها في تهديب الكمال تنظر العلامات أو ما ذكره أو الكلام الذي ذكره العلماء في اخر ترجمه بأنه خرج له فلان وفلان هذا الراوي محمد بن بشري بن بشير نجد يقول خرج له النسائي معناه لم يخرج له النسائي ولا أحد من اصحاب الكتب بستة إلا النسائي معناه ليس هو المراد هنا لانه هنا في سنن بن ماجه فلم يتبقى إلا واحد وهو محمد بن بشري العبدي محمد بن بشر العبد وهو مخرج له في الكتب السته هو من الثقه الحفاظ الثقات ولم يطعن في احد من علماء بل وثقه بن معين والنسائي وابن سعد وغيرهم بل ذكر ابو داود انه كان احفظ من بالكوفه ثم بعد ذلك ننتقل إلى محمد بن عمرو محمد بن عمرو محمد بن عمرو ذكر في تهذيب الكمال مجموعه كبيره ممن يقال له محمد بن عمرو ثم اذا نظرت اذا اردت أن تعرف اول شيء تنظر الى محمد بن عمرو تجمعهم هم مجموعين خلف بعض تشوف اللي ممكن ان يدخل في رواتب الماجه اللي علم عليه بأربعة يعني السنن الاربعه الخجل الاربعه او بعين يعني رواه الجماعه أو قاف احد الرموز قاف يعني بن ماجه فهذا تجمعهم ابتداء والباقي تخرجهم من محمد بن عمرو ثم تأتي المرتبه الثانيه تنظر ايهما مناسب هنا اذا نظرت الى او ابتداء ترجمه محمد بن بشر تجد انه يقولك في الترجمه روى عن فلان وفلان ثم قال عن محمد بن عمرو بن عالقمة حدد لك من محمد بن عمرو هذا، لأن محمد بن عمرو كثير، وخاصة الذي يشتبه معه محمد بن عمرو بن عطاء العامري القرشي، لأنه في الطبقة الثالثة وهذا في الطبقة الرابعة. لكن محمد بن عمرو بن عطاء جملة كبيرة من روايته عن الصحابة وروى أيضا عن التابعين خلاف. محمد بن عمرو بن عالقمة. فإن روايته عن التابعين. إذا نظرت إلى ترجمة محمد بن بشير تستطيع تمييز هذا ظاهري أنه محمد بن عمرو بن عالقمة. إذا نظرت في التراجم المقاربة لما تخرج ما عدا من لم يخرج في العمود من ماجه فيتم حظ عندك جماعة منهم متأخرون. يعني توفوا سنة 240 يعني الطبقة العاشرة والطبقة الحادية عشر هذه قطعا ليسوا مرادين لأن عندنا أبو بكر بن أبي شيبة وعندنا محمد بن بشير العريض فياستحيل أن يكون هو فهؤلاء أيضا تلغيهم فلم يبقى إلا راويان محمد بن عمرو بن عرقم ومحمد بن عمرو بن عفّة كلاهما خرجا في الكتب الستة لكن محمد بن عمرو بن عفّة احتجوا به. أما محمد بن عمرو بن علقمة خرج له البخاري مكرونا بغيره، خرج له المسلم متابعة. لكن إذا رجعت ترجمة محمد بن عمرو بن عطاء لا يروي عنه محمد بن بشير. وإذا رجعت ترجمة محمد بن بشير لا يروي عن محمد بن عمرو بن عطاء. وإذا رجعت ترجمة محمد بن عمرو بن علقمة بن القاسم ليتي وجدته. يروي عن ابي سلمة ولا تجد هذا في روايه محمد بن عمرو بن العطاء لم يذكر انه يروي عن ابي سلمة وتجد في ترجمه محمد بن عمرو بن علقمه انه يروي عنه محمد بن بشار ولا تجد هذا في ترجمه محمد بن عمرو بن علقمه ومحمد بن عمرو بن علقمه هذا جعله ابن الصلاح مثالا لمن يحسن حديثه مثالا لمن يحسن حديثه نحن نعلم أن الحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط والحديث الحسن ما رواه عدل خفيف الضبط وقلنا خفة الضبط ليس لها ضابط دقيق وإنما تعرف بكثرة النظر في تراجم الرواه هذا الراوي مثلو يجعلوهم مثالا لمن يحسن حديثه من الرواة، والذي يحسن حديثه من الرواة والحديث والراوي الذي يكون الضعف فيه ناشئا عن حفظه لا في عدالته، ليس الضعف في عدالته أو طعم عدالته، وإنما هو في حفظه. إذا نظرنا إلى ترجمة محمد بن عبد بن علقمه نجد أنه وثقه المعين والنسائي وذكر ابن حبان وثقات وقال يخبر وقال ابن المبارك لم يكن به بأس وقال يحيى بن سعيد القطان رجل صالح ليس بأحضر بالناس للحديث وقال يعقوب بن شيبة هو وسط وإلى الضعف ما هو إني أقرب إلى الضعف وقال ابن عدي ولمحمد بن عمر حديث صالح وارجو أنه لا بأس به وقال ابن سعد كان كثير الحديث يستضعف وقال الجوزجاني جاني ليس بقوي الحديث ويشتهى حديثه وقال ابن معين في إحدى دوايات عنه ما زال الناس يتقون حديثه قيل له ما عله ذلك قال كان يحدث مرة عن أبي سلم بالشيء من الرأيه ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلم عن أبي وريرا وجعلها وذكر الذهبي أنه هو بن حجر أنه صدوق وزاد بن حجر وتكلم فيه بعضهم من قبل حفظه هذا الراوي شو الراوي اذا اردت تعرف ما هو الراوي لازم تستخرج الصفات من كلام العلماء اولا شو لو الاوصاف اولا الموصوف بانه كثير الحديث المهم هذه والثانيه ان ان هذا الراوي موثق والثالثه ان احد من وثق هذا الراوي من فلائم المتشددين المسائل معروف التشدد الذهبي يرى ان هؤلاء المتشددين اذا وثقوا رجلا فان توثيقهم له يجب أن يشد الإنسان عليه يديه لأن رجل لا يفوت من أمام هؤلاء المشهدين إلا من يصلح ان أن بن سعيد القطان وأيضاً من المتشددين لم يطعم فيه فروا عنه وذكر أنه ليس بيحفظ الناس يعني معناه أنه حافظ لكن ليس بيحفظ الناس وفك ما نحافظ ليس بيحفظ الناس ومن الذين وثقوه تكلموا في حفظه الحبان قال... ذكر الفقات وقال يخطئ وجملة من الأئمة جعلوه وسط جعلوه وسط كما مر معنا في ذكر بعضها فانتم ترون الان الرجل فيه توذيق وفيه تضعيف لكن التضعيف ليس بشديد ما احد قال فيه منكر الحديث ولا احد قال سيء الحفظ ولا احد ما احد قال في هالكلام. الكلام يستضعف ليس بقوي الحديث وهذه لا تدل على يعني ضعف شديد او قوي لكن تدل على من الرجل في هليل. لجمعت عبارات العلماء الداله على أن الرجل في هليل وفي غاف، وجعلتها مع قول من وثقه. ومثله قول من وثقه. دل ذلك على أن خطر الرجل ليس بكثير. كثرة تضعفه. والدليل لو كان كثير كثر تضعفه كان ضعفها المسائل المئين. ما ضعفه؟ وكلام ابن حبان هو طلع لك بالنتيجه يعني ذكر في الثقات وقال كان يخطئ يعني هو لكن يخطئ وهذا هو اللي يسمى صدوق كل حسن الحديث اللي ما فيه طعن شديد قوي والاسباب المفا... ليس هناك اسباب فسرت الضعف الا ما نقل عن ابن معين وهذا ليس إيش؟ ليس دالا على تضعيف الرجل لان قلنا انه قال ما يزال الناس يتقون حديثه او قال لك. عبارته قال ما زال الناس يتقون حديثه قيل ما عله ذلك قال كان يحدث مره عن ابي سلمه بالشيء من راي ثم يحدث به مره اخرى عن ابي سلمه عن ابي هريره معنى ذلك هل معنى هذا أنه يضعف وكلام ابن معين يدل على انه يحيي ان الرجل عنده اوهام لانه يحدث مره به مرفوعا ويحدث به مره مقطوعا على هذه السلامه في وهم هذا ما حد ينفي الوهم عنه من العلماء لكن قول يحيى ابن معين ما زال الناس تكون الحديثه ما معنى أن يجتنبونه لا والدليل أنه بالنعين والثقاط في النواية الثانية ما معنى ما زال من الستقلية. يعني أن هؤلاء ما زال الناس يتحرون حديثه يعني إذا اخذوه ليس كأخذهم لحديث الثقات باطلاق لكن لأن هؤلاء تقع في حديثهم أوهام واغلاط يتثبتون ويتشددون في التثبت أكثر من تشددهم في الثقات. هذا معنى كلام ابن معين انتم اذا نظرت الى هذا الرجل يعني هو مثال كما ذكر الصلاح يعني مثال واضح للحديث الحسن هذا رجل عنده اخلاف اكثر من اخلاف الثقات من العاده في العاده ورجل كثير الروايه والاغلاط التي وقعت في حديثه ليست يعني شديده لا في كثيتها ولا كثيرة بثميتها ولهذا وثقوا العلماء جملة من علماء المتسددين فدل هذا على أن يعني دل هذا على أن الرجل في حفظه شيء لكن لم يبلغ به إلى أن ينزل إلى درجة طائفة ولهذا جعلها الذهبي وجعلها ابن الصلاح وغيرهما مثالا لمن يحسن حديثه ومثالا لمن يحسن حديثه وأيضاً ننتبه إلى أن هذا الراوي لم يطعن احد من الأئمة في عدالته لم يطعن أحد من الأئمة في عدالته ثم بعد ذلك نأتي إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي سلمة بن عبد الرحمن هذا مثقات المشاهير المعروفين يعني من رواة عن ابي هريره رضي الله عنه وهو مترجم له في الكتب الستة وهو يعني يعني ابو سلمة بن عبد الرحمن هذا منهم من يرى ان اسمه ان كنيته هو اسمه وكيل النسمه عبد الله لكن المشهور عند العلماء ان كنيته اسمه يعني اسمه ابو سلمة اذا علم هذا تبين لكم من هذا الحديث بهذا الاسناد هكذا إنه حديث حسن، إنه حديث حسن. ولهذا الحديث يعني هذا الحديث له له متابعة لم يتفرد به محمد بن عمرو العلق مع ابي سلمة، بل رواه الزهري، فهو معروف من حديث الزهري ومن حديث أيضا عطاء وغيرهما. فله متابعات يجعلها بعضهم ترقيه إلى الحديث الحسن إلى الحديث الصحيح لغيره لأن محمد بن عمر توبع فرواه الزهري عن, عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأيضاً توبع أبو سلمة من جهة عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه طيب عندنا قال النسائي رحمه الله في السنة الكبرى أخبرنا عيسى بن محمد أبو عمير الرملي أخبرنا عيسى بن محمد أبو عمير الرملي وعيسى بن يونس الفاخوري وعيسى بن يونس الفاخوري عن ضمرة بن حبيب عن عن ضمرة بن ربيعة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم عتق عليه او نحو او نحوه هذا الحديث اولا طبعاً قوله أخبرنا هذه من شيغ الأداء ويخصها بعض اهل العلم بما تحمله الراوي قراءة ولكن المعروف عند العلم ان سواء تحمل قراءة أو تحديثا فإنه يصح له أن يحدث بقوله أخبرنا قال أخبرنا عيسى بن محمد أبو عمير رمي وعيسى بن عسك هذه هذه الروايه شمه الروايه المقرونه يعني قرن فيها روايه عيسى بن محمد مع عيسى بن يونس وقلنا لكم الروايه المقرونه هي متابعه تامه لمتابعه تامه يعني الان عيسى بن محمد تابع عيسى بن يونس متابعه تامه فهي ساقها قرن هذا الى هذا وخرج الحديث طيب وش الفرق اذا قالوا مقرون ولا متابعه ان اذا قالوا متابعه احتمل انها قاصره وانها تامه اما اذا قالوا مقرونا به معناه انه يذكره معه زي مثل هذا وخاص بالمتابعه التامه لو لكن إذا لم يكن الراوي مقروناً بالآخر المتابعة التامة يعني وجاء من طريق أخرى فإن العلماء يكون اخرجه متابعة لأن الطريق إذا ساقه الراوي سياقاً واحداً مقروناً هذا إلى هذا لم يظن تفرد الراوي بخلاف إذا ساقه من طريق ثم ساقه موضع آخر من طريق. قد يظن أن هذا الراوي تفرد به ولهذا المتابعة بعضهم يقول في تعريفها المتابعة هي أن يروي الحديث أن يشارك الراوي راوي آخر في حديث ظن تفرده به طيب فرواية عيسى بن محمد وعيسى بن يوسف روايه مكرونة وعيسى بن محمد او هذا الاسناد اذا اردنا ان نراجعه فيراجع فيه التهذيب الكمال والنساء له سننان الكبرى والصغرى اما الكبرى فهي يعني فيها كتب وابواب واحاديث ليست للصغرى والصغرى فيها ابواب واحاديث ليست في الكبرى لكن الكبرى اوسع الكبرى اوسع والكبرى من تاليف النسائي ان الصغرى فقد اختلف الناس الذي الفها اختصرها النسائي رحمه الله ويسمى المجتبى او المجتنى كلاهما صحيح او هي من اختصار الميدة من السنّي اختلف الناس في هذا، لكن الأصل مجمع على أنه للنساء. وعند الإطلاق إذا أطلق العلماء قالوا خرجه النسائي في, السو... في النسائي فإنما يعنون بالعري الصغرى. والسنن النسائي الصغرى هي بعض بعضها للعلم يرى أنها تأتي في المرتبه الثالثة. من حيث الاصحيه بعد الصحيحين كما هو كلام ابو الرشيد كلام ابن حجر وغيرهما يرونه. واطلق عليها جمع اهل العلم والصحة من المتقدمين مثل ابي علي بن سابولي والدار الطفلي وابن عدي وابي علي بن السكن ذكروا ذكروا ان سموها قالوا سموها بصحيح النسائي وهذا يدل على ان سنن النسائي الصغرى يعني فيها حديث يعني يعني الغالب ما فيها من الحديث الصحيح لكن الكبرى تميزت انها بانها اوسع اكثر وتميزت بالعنايه بعلل الاحاديث ومن المعلوم ان النسائي كما ذكر العلم يجري في مجرى البخاري يعني هو أرفع من مسلم عند العلماء ويجري في مضمار البخاري رحمه الله ليس كتابه أصح من مسلم لكن المسائي ذاته يعني في القوة كذا مقارب للبخاري وأرفع من مسلم وأرفع من مسلم. أما من حيث المصنفات شك شكل صحيح مسلم عندها العلم مقدم على سنن الإمام النسائي لكن سنن الإمام النسائي في أحاديث صحيحه كثيرة لكن كتاب الكبرى أكثر في سياق العلل يعقد أبواب خاصة بيان الاختلاف على فلان بيان علل حديث كذا طيب هذا الآن عندنا الراويان عيسى بن محمد أبو عمير الرملي وعيسى بن يونس الزاخوري هذان الراويان لا يحتاجان إلى تمييس لأن المؤلف رحمه الله ساق الاسم كاملا وإذا رجعت الكتب المؤلفه في الظواة تهذيب الكمال فجد هذين الاسمين موجودين لا يشاركهما أحد في الاسم بهذه الصفة لكن عيسى بن محمد فيه لكن هو ميزه هنا بالنسبة عيسى بن يونس فيه غير هذا لكن هذا مميز لأنه الفاخوري الرملي وهذان الراويان عيسى بن محمد ثقة و الفاخوري إما ثقة أو صدوق النساء قال ثقة وأبو حاتم قال صدوق فهل هذا اختلاف أنه لا لان كلمه صدوق عند ابي حاتم او لا باس به او محله الصدق لا تعني التضعيف لا تعني وهذا كثير من الروايات قال فيهم صدوق وقال الحافظ ابن حجر في بعض المواضع وثقه ابو حاتم بس هذا متى يكون اذا كان العلماء قد وثقوه لك العلماء وثقوا وقال ابو حاتم صدوق فمعناه انه ثقه لان كلمه صدوق هذا عند ابي حاتم ليست قاضيه بانه ثقه دائما لكن احيانا يكون ثقه واحيانا اقل من الثقه ولهذا اذا اجتمع مع التوثيق اجتمع مع التوثيق مع توثيق توثيقه من الائمه فيوثق فيوثق هذا الراوي ومثل هذا الراوي يعني اجتمع مع توثيق النسائي فيقال هذا الراوي ثقة ثم بعد ذلك ضمره بالربيعة ضمره بالربيعة ليس في الرواد في التهذيب من يقال له ضمره بالربيعة إلا هذا الراوي فتعين ان يكون هو وهذا الراوي قال الإمام أحمد من الثقات المأمونين رجل صالح صالح الحديث لم يكن رجل بالشام يشبهه، فقول الإمام أحمد صالح الحديث لا تعني أنه لا يرثقه لأن ذلك من الثقات المأمونين، فالكلام المركب عند العلماء غير الكلام المفرد لو قال الإمام صالح الحديث فقط. كان لها حال اخرى لكن قال سبقها قوله من الثقات المامونين فدل ذلك على ان الرجل ثقه عند الامام احمد رحمه الله ثم قال في موضع اخر قال روى حديثين ليس لهما اصل وذكر حديثنا هذا ذكر احد الحديثين حديث الذي مر معنا من ملك لا رحم محرم ووثق هذا الراوي معين والنسائي وغيرهما وقال ابو حاتم صالح وقال الساجي صدوق يهم عنده مناكير قول ابي حاتم صالح هذا في التليين للراوي لكن وقول الساجي صدوق يهم عنده مناكير ايضا في التليين لكن إذا نظرنا إلى أهل العلم من بعد فإنهم قد وثقوا هذا الراوي لماذا؟ لأن أبا حاتم لما ذكر هذه العبارة إما يكون لأجل ما ذكر الإمام احمد من أنه روى حديثين ليس لهما أصل وهذا ليس قاضي بإنزال الراوي لان لا يكون ثقة أو أن قول أبي حاتم هذا ليس له تفسير ظاهر فاعتمد العلماء على كلام من قضع على كلام الإمام أحمد وذنبعين وغيرهما من وثقه من الأئمة لعدم ظهور سبب التجريح الذي أو ليس التجريح لعدم ظهور سبب السبب الذي أنزل على التوثيق والروايات حتى الثريقات يحصل منه أغلاط وأوهام طيب هذا الراوي هذا الحديث أنتم من الغرته إلى الإسناد أو قبل ذلك في سفيان الثوري ايضا يعني من رواه الإسناد وسفيان مشهور معروف سفيان سفيان الثوري ليس في روايه اسمه سفيان الثوري إلا الإمام المشهور المعروف وهم من الرواة الذين يطلق عليهم بأنهم حجة لأن الثقات درجتان الثقات درجتان درجه الشيوخ ودرجه الحفاظ يقسمونهم قسمين الحفاظ والشيوخ الشيوخ هم اللي يطلق عليه ثقه لكن ليس يعتمد على حفظه مثل حفص بن غياث وحماد بن سلمة وغير هذول ينثقات لكن ليس يعتمد على حفظه مش ما لا يعتمد على حفظه يعني عند التفردات وعند المخالفات ليسوا كغيرهم من الحفاظ ولهذا يجعلون مثل تفرد حفظ المغياب في بعض المواضع منكرا وإن كان ثقة الطبقه الاخرى هي طبقة الحفاظ هؤلاء هم اللي يعتمد على حفظهم وهم الذين يعنون أو هم المعنيون غالبا إذا قال العلماء زيادة الثقة مقبولة يعني مثل هؤلاء مثل الإمام مالك مثل عبد الله بن عمر مثل الحماد بن زيد مثل الشفيان الثوري وهكذا في طبقة الحفاظ هؤلاء هم الذين يعني هم الذين يكون قولهم او تقر روايه هي الراجح اذا خالف الثقات وهم الذين يعتمد على زياداتهم في مواضع كثيره اما الثقات فلا يعني يصلون الى هذا ثم بعد ذلك عن عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار في تهذيب الكمال اثنان أحدهما البهراني الاسدي اذا نظرت إليه تجد انه ذكر انه خرج له من ماجه معناه انه لم يخرج لعنساي فليس هو المراد ها هنا فليس هو المراد هنا والثاني عبد الله بن دينار العدوي مولاه المدني هو عمرو بن دينار وهذا ثقه مخرج له الكتب السته إذا نظرنا إلى هذا الإسناد طبعاً كنا تلاحظون في الإسناد قضايا الاتصال و... يعني أهل إضاءة ليس في أحد لم يذكر أنه لم يسمع من من فوق ولم يوصف أحد منهم بتدليلس وعلى هذا يكون الاسناد يعني سالماً من قضايا الانقطاع بعد ذلك ما نقول ما رأيكم في هذا الحديث؟ ماذا تقولون فيه؟ حسن، لماذا؟ مين الصدوق؟ لا، عيسى بن محمد مع عيسى بن يونس قررنا هذا بهذا فزال اي اشكال كل واحد ثقة وواحد يا ثقة يا صدوق قلنا وش الحديث وش يكون الحديث صل صحيح اتصال متصل ما في كلام رأي ليه غمره غمره شيء طيب كلام جيد ايه. ايش اسناده متصل لا يعني انه صحيح هذا قلنا لكم في الاول يا اخوان ان الاسناد قد يكون كذا ظاهر الصحه بس العلماء لازم نراجع كلام العلماء على الحديث لا يكفي ان نعرف ان الاسناد صحيح وهذا اللي يقع فيه خطا كثير من المتاخرين ما يراجعون كلام العلماء لا يمه شوف هذا الحديث ظاهر إسناده ما فيه اشكال ما فيه اشكال زين والحديث باطل لا أصل إلا أبداً أنا بس العلمة هذا كلام العلماء ما هو كلامي أنا شوف هذا الحديث أنتم شفتوا الإسناد حديث رواته ثقات حديث باطل رواته ثقات الإمام أحمد رحمه الله لما ذكر له هذا الحديث أنكره انكارا شديدا ورده والترمذي ذكر هذا الحديث في معلقه في جامعه وقال لم يتابع ضمره على هذا الحديث وهو حديث خطأ عند أهل الحديث وقال النسائي لا نعلم أن أحد الروا هذا الحديث عن سفيان سوى فمره وهو حديث منكر وقال البيهقي وهذا وهم فاحش وذكر انه لو كان الحديث عن سفيان لما خفي على المتقدمين من اصحاب سفيان الذين هم حفاظ حديثي وصححه الحاكم على شرط الشيخين شوف على الحديث ذكر العلماء انه خطا وذكروا انه لم يتابع عليه الخطا اصل الحديث ليس هو غمره من حبيب اخطا في الحديث على سفيان الثوري والحديث الذي المحفوظ وان النبي سلم نهى عن بيع عن بيع الولاء وهبته هذا هو اللفظ فأخطأ ظمره من وهم فجاء له بمثل آخر الثاني أن سفيان الثوري الراوي عند العلماء قاعدة أن الراوي إذا كان إماما ثقة يجمع حديثه فتفرد عنه بعض الروايات بحديث فلا يقبل هذا الحديث الا اذا كان المتفرد من الحفاظ الذين نعتمد عليهم وضمره من الشيوخ ليس من الحفاظ ضمرة من الشيوخ ليس من الحفاظ فيقول قائل اذا كان سفيان الثوري مع امامته وجلالته ويطلق عليه أمير المؤمنين في الحديث كما يطلق على قريمهم شعبة ثم يأتي هذا الراوي من بين المئات من أصحاب سفيان الثوري ويروي هذا الحديث لا يرويه الله عن سفيان الثوري يقول على أنه وهم فيه يقول على أنه وهم فيه إن هذه الحديث تحفظ ويرويها الحفاظ الذين روى عن سفيان الثوري فيتركوا في التحديث بهذا للعلانة سفيان ما حدث به وأن ظمره لما حدث به عن سفيان فقد أخطأ لو تراجع تهذيب الكمال تنظر إلى من يروي عن سفيان الثوري رحمه الله يكفيك المتخصص به محمد بن يوسف الفريابي، ريابي وأيضا فيه أبو معاوية محمد بن خازم الضريل وغيرهم يروون عن سفيان الثوري وبن مهدي وهو إمام يروون عن سفيان الثوري ولكن الحديث ما يروونه كيف يرويه ضمره كل الحفاظ بالمئات يتركون ما يحدثون به الا ضمره يسمع هذا عند العلماء لا يصح ولهذا قلنا لكم في الاول يا اخوان قضيه التصحيح والتضعيف من كلام ابن الصلاح في حق كبير ها؟ قلنا لكم ان الحفاظ عندهم اشياء ليست عندنا لان لو جانا السند ليس في كلام العلماء هؤلاء على الظاهر يصحح الحديث على الظاهر سنصحح الحديث لكن العلماء كيف عرفوا هم يعرفون روايات سفيان كلها يحفظون روايات سفيان التي رواها ويجمعون حديثه ويجمعون روايات من روى عنه ويأتون بروايه غمره وينظرون هل احد شارك غمره او لا ما شارك غمره احد ويشوف الامام احمد انكره انكارا شديدا والامام احمد كثير ممن يروي عنهم هم من اصحاب سفيان الثوري منهم من يعني من ابرزهم يحيى بن سعيد القطان شيخ للامام احمد وعبد الرحمن بن مهدي يرويان عن سفيان الثوري يحيى بن سعيد من اخص تلاميذ سفيان الثوري ومن المقدمين في سفيان الثوري ومع ذلك لا يروي هذا الحديث فهذا المثال يدل على أنه ليس كل ما صح اسناده ظاهرا كان حديثا صحيحا نستدل به ايضا على أنه لا بد في الحكم على الحديث من مراجعه كلام الائمه المتقدمين وأن نجعل كلام العلماء المقدمين هو الحاكم عليه على على المساله ان علمناكم كيف يعرف العلماء صحة الحديث من ضعفه خصيصه سبقوا بها لم يدركهم من جاء بعدهم فيها فجئنا بهذا المثال حتى لا تعجل الناس في التصحيح حتى يواجهوا كلام العلماء وعلى كل وهذا الحديث يعني اذا, إذا ورد عليك لا تتعاجل كلام غير هؤلاء الايمه طبعا الحاكم معروف بالتساهل الشديد وقد كذب اقواما وصحا احاديثهم كذبهم ثم صحا حديثهم عنده اوهام وأغلاب فاحشه وخاصة بعد الربع الاخير من الكتاب لانهم ذكروا انه لم يحرره هناك امثله كثيره بس الوقت تاخر و الشاهد يعني يقول ان طيب علشان ناخذ لو, لو مثال واحد ما يصير في الشواهد عشان تعرفون طريقه الشواهد بس فقط اخف منها عندنا الامام مالك رحمه الله في الموطا روى الامام مالك في موطئه عن ابي النظر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما منه في شعبان لو سال سائل قال اين نجد الرواه الموطى نقول في كتابين لا يخرج عنهما تهذيب الكمال وتعجيل المنفعه اول ما راجع تهذيب الكمال فان لم نجد الراوي نراجع تهذيب نراجع تعجيل المنفعه فتجد في احد الكتابين طيب هذا ابو النضر مولى عمر بن عبيد الله هذا إذا جاءنا مثل هذا الراوي نراجع الكنى اول ثم اذا جاءت الكنى يحيلونك على الاسم ان كان له اسم وهذا الراوي هو سالم بن ابي اميه المدني مشهور باسمه وكنيته والعلماء في علم الحديث ذكروا المشهورين بالكنه والمشهورين بالاسماء ومن اشتهر بكنيته واسمه هذا الراوي ممن اشتهر باسمه وكنيته ممن اشتهر باسمه وكنيته ولهذا ذكروا في الكنة ثم يحيلون على على اسمه طيب ما فائدة معرفة هذا المشهور باسمه وقنيته هذا مفيد في باب تدليس الشيوخ عندنا الضالي قد يحدث يقول حدثنا أبو النضر ثم في مرة يقول حدثنا ابن أبي أمية ثم مرة يقول حدثنا سالم إذا عرفنا أن ابو النضر هو سالم وهو ابن أبي أمية تبين أنها أنها أن هذه أسماء لاسم واحد وهذا مشهور بقنيته واسمه يعني يروى عنه بهذا ويروى عنه بهذا وهذا الراوي طبعا يعني ثقة ما يحتاجنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن مر معنا هو ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كنا هذا اكثر اهل العلم على ان على ان على أن كنيته على ان كنيته اسمه ومنهم من كان اسمه عبد الله ومن من كان اسماعيل وهو ايضا من الثقات المكثرين وحديث مخرج في كتب السته طيب هذا الراوي وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة، عن عائشة هو مشهور بالرواية عن عائشة، وهؤلاء الرواة يعني لم يوصف أحد منهم بالتدليس، لكن أبو سلمة يرسل أحياناً يعني عن عن, عن, من عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كابي موسى نشعي وأبو بكر وعمر طيب وليس هذا هو مقصودنا هنا، هذا الحديث طبعاً هو في مطب الإمام مالك. موضع الامام مالك حديثة موجودة المرفوعة كثير من في الصحيحين وفي مسند أحمد وفي السنن موجود يدخلون من طريقة كثير مسلم يدخل من طريق يحيى بن يحيى الليثي ومن كتيبة ومن كتيبة من سعيد وبخاري من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي وابو داود من طريق القعنبي هكذا فيه أن يدخلون من يرون فمثل هذا الحديث،, هذا الحديث اللي معنا هو مخرج في صحيح البخاري ومخرج في صحيح مسلم ان قلنا فائدة هذا اول شيء يعني تخريج هذا الحديث نخرجناه نضبط أسناد الحديث والمثل الذي في المطه ونضبط ايضا اللي في الصحيح ثم ايضا يستفاد منه قضية عدم الخوف في تصحيح الحديث لأنه مخرج ان كان في أصله في الموطا فهذا الحديث خرجه البخاري من حديث عبد الله بن يوسف التنيسي ومسلم الحديث يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك ومالك يقدم القراءة على السماع لكن لا يعني ذلك أنه لا يرى صحة السماع لكن يرى أن القراءة مقدمة على السماع فكانوا يطرؤون عليه الموطا هذا الحديث يعني اذا نظرنا اليه ووجدنا انه طبعا حديث صحيح وله متابعات له متابعات والمتابعات يعني طبعا يعني الامام مسلم رحمه الله الإمام أبو النظر هذا تابعه ابن أبي لبيد عن أبي سلمة وأبو سلمة تابعه عبد الله بن شقيق عند مسلم وبيّن أمس المتابعات التامة والقاصره قضية اليوم هي الشاهد عندنا المتابعة من المتابعة طبعا في خلاف مثل المتابعة الشاهد لكن اللي اشتهر ان المتابعه تقع في الحديث الواحد يكون ضاويه واحد يكون مثل ابو هريره و عباس كل الحديث يرجع الى مثلا حديث بن عباس فقط مثل الحديث هذا اللي عندنا حديث الموطا حديث عائشه رضي الله عنها فهذا ما دام الحديث الاسانيد ترجع الى حديث الى عائشه فنحن في المتابعات سواء تتابع الرواة مثل الآن عبد الله بن شقيق مع أبو سلمة رواياه عائشه والرواة الذين جاءوا من بعد كلهم يعني حديثهم ترجع إلى حديث عائشة رضي الله عنها فالمتابعات تختص بالحديث الواحد أما الشواهد اما الشواهد فهي ورود الحديث من طريق من ورود ورود الحديث عن صحابي اخر أو, او او او غيره اذا كان مثلا اذا كان تابعي يفصل الحديث هذا يسمى شاهد يسمى شاهدا سواء كان من لفظه او معنى عندنا الان الامام البخاري ومسلم روى عن ابن عباس قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان ويصوم حتى يقول القائل لا و الله لا يفطر و يفطر ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم هذا معنى كلام حديث عائشه رضي الله عنها فالبعض باللفظ فاذا نظرنا الى ابن عباس مع عائشه نرى ان الراوي مختلف هذا ابن هذا ابن عباس يسمون هذا شاهد حديث ابن عباس شاهد لحديث عائشه رضي الله عنها وفي حديث أيضاً أنس المخرج الصحيحين قال كان نفسه سلم يفتر من الشهر حتى نظن أنه لا يصوم منه ويصوم حتى نظن أنه لا يفتر وهذا أيضاً شاهد للحديث وهو شاهد بالمعنى طبعاً فهذا كان الراوي أنس والأول ابن عباس فالشاهد هو ورود, ورود المتن من طريق أخرى غير او من من حديث صحابيين اخر او تابعي اذا كان يرسل بلفظ هذا الحديث بلفظ الحديث او بمعناه هذا هو الذي يسمى الشاهد لكن قضيه التقويه بالشواهد غير التقويه بالمتابعات إن تقويه بالشواهد يعني ليس كل شاهد يقوي ولا يعني فيها في فيها صعوبه تقويه بها إذا كان فيها ضعف إذا كان فيها ضعف اما المتابعات فهي يعني وين هي خف في قضيه تقويه بمعنى ان الشروط اللي في المتابعات ليست كالشروط التي في الشواهد والله تعالى اعلم وأحكم صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه جيد اذن تهرغ فوق كان على قربنا طبعا تقول اذا اذا اذا كان الحريق ضعاف الحفاظ لا بي حاتم وعلي بن ثم يعني جاء من المتاخرين منصحها شنو نقول مثل ما قلنا أمس أن العلماء إذا المتقدمين يضعفوه يضعفوا فلأصل أهل أخذ بكلامهم لأن, لأن غالب المتاخرين غالب المتاخرين يعني ما مهم الآن في العصر الحديث إنما يعملون بظواهر الأسانيد يعملون بظواهر ويحكمون بمجرد ظواهر الأسانيد أما لا يمفى عن خبرة باطنة في الأحوال شبرة باطنه بالأحاديث يعني هذا الفرق بين الاثنين ولهذا كل ضعف لائمه فان تبع المتقدمين ولا بد ان يعرف ولا ياتي انسان يقول والله المتاخرون وقفوا على طريق ما وقف عليه المتقدم هذا ما هذا ليس بصواب لان اللي يقف عليها وكثير مما يعني يعني ذكر من الشواهد والمتابعات التي يجعلها المتأخرون شواهد قد أبطلها العلماء من قديم وذكروها في المناكير فأن تجد بعضهم مثلا يخرج من يقول له شاهد عند ابن عدي في الكامل حديث الذي في الكامل يسوقها الأصل في الحديث التي سوقها ابن عدي في الكامل انها حديث مناكير أن هذا الصح أن تكون شواهد ولا متابعات ولهذا الشيوطي لما جاء لحديث طلب العلم فريضة صحها ولما محمد ضعفه لا أصل له وإن كان له خمسين طريق إن هذه الطريق فيها إلى المنكارة وتفردات غريبة إيه؟ وهذه يدركها يعني جنس الإمام أحمد رحمه الله أما المتاخرون سواء الشيوط أو غيره هؤلاء يعني يأخذون قلنا بظواهر اللاسانية فقط فلا يغتر بتصحيحهم إذا خالف تصحيح الأئمة الله أعلم والسلام عليكم